وَل أُذِخِلًَا نَّكُمْ جََّاتٍ تَجرِيمِن تَحِْهَاأَنْهَار فَمَنْ كَفَرَ بَععدْدَ ذَِكَ مِنْ كُمْ فَقَد ضَلَّ سَوَ السَّبيد فَبِمَا نَقُضِهِم مثَاقَهُمْ لعََّهُ وَجَعَلنا قُلوبَهُم قاسِيه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 اذ جعل فيكم انبياء وجعل لكم ملوك واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين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 يَخْرُجُ منها فَإِن يَخْرُجُوا منها فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ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 وَلُعِنَ عَلَيْهِم نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إذ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت الي الى يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبو ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسالعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك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 فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 زَلْنَ إِلَكَ الكِتابَ بِالحَِّمُ صَدّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابابِ وَمهَي مِنَ عَلَيْ فَحكُمْ بَينَهُم بِمَا أَ زَل اللهَّهُ وَلَا تَتَّبِع أَهوَأَهُمْ عَم جَأَكَ مِنَ الحَقم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 مَلَّ عَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرادَةَ وَالْخانازيرَ وَعَبَدَ الطَّغوط أُلائِكَ شَرُّم م كََوا وَأَضَلُّ عَسَو السَّبيل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 قَنَ بَينَهُمُ العدَوَتَ وَبَغْضَ أَ إلَ يَمِ القِيَامَ كلُمَا أَقَد نَارَ للِحَرربِأَطُ فَأَهَ اللهَّ وَيَسعونَ فِي الأرض فَسَادَ وَلَّهُ لا يحِبّ المُفْسِدينين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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم